المساعد سعد كانت مشركة وأسلم إبنها كما يهتد الإبن وتظلم أمه أو أبوه فقالت من هذا الدين الذي اعتنبته قال دين حق يأمرني بالصلاة والصدق والعفاة والطهر فأقسمت وحلفت لا تأكل الطعام حتى يعود عن دينه استعضربت على الطعام الإضراب قديم الاحتجاج بالإضراب عن الطعام قديم بقدم أم سعد فتركتها في عمسة ليلة ما تعشت وما أخطرت وما تغذت ومرت بها ليلة أخرى حتى أصبحت ترى الواحد إذنين والثلاثة أربعة وظنت أنها بهذا الإضرار تضغط على إنسان أصبح يحمل هموم الدنيا وأصبح منتظرا أو منتظرا منه أن يفتح دولة في شمال الجزيرة العربية ويزهده رؤوس المشركين في القادسية يعني سعيده بكلمة الضغط بالإفراط عن الطعام، الضغط بمنع النفق، لا تنتبه أنا من عند رسول الله حتى ينضب، الضغط بالتشويه المتعمد الحقيقي، الضغط بمحاصرة الفكر والرأي، وقفت من هذا الموقف، فوجئت أمامه وهو شاب، ثلاثة عشر من عمره، قال يا عم أمة اسمعي. والذي لا إله إلا هو لو أن لك مائة نفس هكذا جمسك لو أن لك مائة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة بعد واحدة ما عدت عن ديني أو تموتين يعني مثلا يعني جبر خواطر مجاملة عبده بالإسلام وعبده للشرك بعد أن هداني الله وطهرني ورفع رأسي وأكرمني والله لو كان عندك مائة نفس تتقافل حوثث أمامك كالشرر او كحباب المه ما عدت فقني او افرقي فقالت عاكلت ان المثالة قال يعني يمكن يحب فانزل الله وينجاه هداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وتحبهما في الدنيا معروفا جزا الله سعدا خير الجزاء